قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ قال الذين استضعفوا للذين استكبروا عناق الذين كفروا هل Â còn du What? But, ooh, cul